اِذَا خَلَوْا اِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ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 فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقولها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الْأَنْهَارُ كلما رزقوا منها من ثمرة الرزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون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 فَأَمَّا مَنْ يضل به بِشِمَالِهِ ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. وَمَا بِهِ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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال آبؤني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين Słyszeliśmy o لَا co mówią każdy z وإنني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون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 فاحتلقوا آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم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 ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا واياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين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 فالعذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم آلَ آل فرعون وأن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 وَإِذْ قُلْ نَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُنُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ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 ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصادقين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم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 فجعلنا غنى لَنْ لِمَا بَيْنَ يَدِيهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمُوَعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَبْحُو بَقَرَهُ قَالُوا أَتَتَخْذُنَا هُزُوًا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 وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ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 وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يسرون وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمَمٌ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يظنون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 فسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإئتكم سائرات فادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا من بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى بِنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بروح الْقُدُسِ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 والله عليم بالظالمين ولتجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا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 وعادوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون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 وقالت اليهود ليست النصارى على شيء النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم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 ان الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون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 innaka antas-sami'ul-alim rabbana waj'alna muslimina lakawam min durriyatina ummatan muslimatan lak manasikana watub 'alayna innaka tawwabur-rahim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 ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباب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 ربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا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 وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوخ رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها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 ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما وَمَا بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم ما جاءك من العلم إنك إذن من الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون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 ان الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه لحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون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 فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون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 فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون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 وَلَوْ يَرَوْا الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِلَّا الَّذِينَ التَّبِعُ مِنَ الَّذِينَ اتبعوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بهم الأسباب.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 شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم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 من الضر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنظروا اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَنْنُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ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 وَآتِ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ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 حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم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 هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم فتاب عليكم عنكم وابتغوا الله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 تلك حجود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام فريقا من أموال الناس بالإثب وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحد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 وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْمُضَلِّينَ ثُمَّ أَفِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 لا تَتَّبِعُوا Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu,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 والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أم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 يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير واصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج أهله منه أكبر عند الله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 قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو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 والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم ان الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن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 فَإِنْ فَأُفَىٰنَ اللَّهَ وَفُورُ الرَّحِيمِ وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ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 ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا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 تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف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 واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه واعلموا ان الله غفور حليم لا جناح عليكم ان طلقتم النساء تمسوهن أو لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين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 قال هل عسىتم إن كتب عليكم ألا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا.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 قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤتسعه من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم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 قالوا توب قَالَ قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنّه مني من غُرَفَ فَغُرْفَةٌ بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ فَلَمَّا جَاوزَهُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَقَاقَتَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظْنُونَ أَن هم ملاق الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين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 ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين هلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لَمِنَ لمن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 ولو شاء الله ما قتتن ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا افقو مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه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 أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَالِ إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت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 قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَدِينَجَعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ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 ربهم. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقه يتبعها أذى والله غني حليم يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذاك الذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر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 كمثل جنة بربوة أصابها وابن فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابن فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعلاب تجري من تحتها الْأَنْهَارُ له فيها من كل الثمرات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 وَمَا أَنفَقْتُم من نَّفَقَةٍ أَوْ نذرتم من نذر فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِضُوأَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ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 وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو أُسْرَتِهِ فَنَظِرَةٌ إِلَى مِيَسَرٍ وَأَتَفَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 فَالْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كاتِبٌ أَيْ يَكْتُبَكَ مَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَالْيَكْتُبْ وَالْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيهِ الْحَقُّ وَالْيَتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْغُسْ مِنْهُ شَيْءٌ فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن من له فليمن للوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم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 ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وادنا الا ترتابوا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 والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون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 كافرين